بمعنى خلق لأنها متعدية لمفعول واحد ويدل لذلك قوله تعالى في سورة النور والله خلق كل دابة مما واختلف العلماء في معنى خلق كل شيء من الماء قال بعضهم الماء الذي خلق منه كل شيء هو النطفة لأن الله خلق جميع الحيوانات التي تولد عن طريق التناسل من النطف وعلى هذا فهو من العام المخصوص وقال بعض العلماء هو الماء المعروف لأن الحيوانات إما مخلوقة منه مباشرة كبعض الحيوانات التي تتخلق من الماء وإما غير مباشرة لأن النطف من الأغذية والأغذية كلها ناشئة عن الماء وذلك في الحبوب والثمار ونحوها ظاهر وكذلك هو في اللحوم والألبان والاسمان ونحوها لأنه كله ناشئ بسبب الماء وقال بعض أهل العلم معنى خلقه كل حيوان مما أنه كأنما خلقه من الماء لفرط احتياجه إليه وقلة صبره عنه كقوله خلق الإنسان من عجل إلى غير ذلك من الأقوال وقد قدمنا المعاني الأربعة التي تأتي لها لفظة جعل وما جاء منها في القرآن وما لم يجئ فيه في سورة النحل وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه لقائل أن يقول كيف قال وخلقنا من الماء كل حيوان وقد قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم وجاء في الأخبار أن الله تعالى خلق الملائكة من النور وقد قال تعالى في حق عيسى عليه السلام وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وقال في حق آدم خلقه من تراب والجواب اللفظ وإن كان عاما إلا أن القرينة المخصصة قائمة فإن الدليل لا بد أن يكون مشاهدا محسوسا ليكون أقرب إلى المقصود وبهذا الطريق تخرج عنه الملائكة والجن وآدم وقصة عيسى عليهم السلام لأن الكفار لم يروا شيئا من ذلك انتهى منه ثم قال الرازي أيضا اختلف المفسرون فقال بعضهم المراد من قوله كل شيء حي الحيوان فقط وقال آخرون بل يدخل فيه النبات والشجر لأنه من الماء صار ناميا وصار فيه الرطوبة والخضرة والنور والثمر وهذا القول أليق بالمعنى المقصود كأنه تعالى قال ففتقنا السماء لإنزال الأرض وجعلنا منه كل شيء في الأرض من النبات وغيره حيا حجة القول الأول أن النبات لا يسمى حيا قلنا لا نسلم والدليل عليه قوله تعالى كيف يحيي الأرض بعد موتها انتهى منه أيضا قوله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يحتدون قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة النحل فأغنى عن إعادته هنا قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون تضمنت هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل الأولى أن الله جل وعلا جعل السماء سقفا أي لأنها للأرض كالسقف للبيت الثانية أنه جعل ذلك السقف محفوظا الثالثة أن الكفار معرضون عما فيها أي السماء من الآيات لا يتعظون به ولا يتذكرون وقد أوضح هذه المسائل الثلاث في غير هذا الموضع أما كونه جعلها سقفا فقد ذكره في سورة الطور وأنه مرفوع وذلك في قوله والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع الآية وأما كون ذلك السقف محفوظا فقد بينه في مواضع من كتابه فبين أنه محفوظ من السقوط في قوله ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وقوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره وقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقوله ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين على قول من قال وما كنا عن الخلق غافلين إذ لو كنا نغفل لسقطت عليهم السماء فأهلكتهم وبين أنه محفوظ من التشقق والتفطر لا يحتاج إلى ترميم ولا إصلاح كسائر السقوف إذا طال زمنها كقوله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور وقوله تعالى افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أي ليس فيها من شقوق ولا صدوع وبين ان ذلك السقف المذكور محفوظ من كل شيطان رجيم كقوله وحفظناها من كل شيطان الرجيم وقد بينا الآيات الدالة على حفظها من جميع الشياطين في سورة الحجر وأما كون الكفار معرضين عما فيها من الآيات فقد بينه في مواضع من كتابه كقوله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وقوله وان يروا ايه يعرضوا وقوله تعالى ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه وقوله وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون أيها المستمع الكريم بهذا نأتي على نهاية لقائنا ولنا لقاء يعقبه إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته